إِنَّا أَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّا عَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا زي وَرَجَعُوا وَأَصِيلٌ وَتُجَدِّي بُرُوَكَ رَجَعُوا وَأَصِيلٌ وَتُجَدِّي بُرُوَكَ رَجَعُوا وَأَصِيلٌ وَتُجَدِّي فمن نجت فإنما ينفث على نفسه، فمن نجت فإنما ينفث على نفسه، ومن أوفى. سيقول لك المخلصون من الأعراب شوال أموالنا وأبلونا فاستوفننا. سيقول لك المخلصون من الأعراب شوال أموالنا وأبلونا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كل قل فم يملك لكم من الله شيئا إن أراد او اراد بكم نفعا. قلت من يجب لكم من الله يجب ان اراد بكم رفضا او اراد بكم نفعا. بل كان الضام بما تعملون خبيرا. بل كان أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم لنظر <تصفيق> لذلك في قلوبكم وقلنتم أنفسكم ولين ذلك في قلوبكم وقلنتم أنفسكم وقلنكم أن مورا وَقَالَ فَقُلْ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا الطَّلَفَتُ إلَى مَرَانِ مَلِكَ خُلُقُهَا ذَوُنَا نَسْبِيعًا فَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا بل كانوا لا يبقون إلا قليلاً بل كانوا لا يبقون إلا قليلاً قل للمغلفين من الأعرار إذا إلى تقاتلونهم او يسلمون قل للمغلدين من تل احراب ستجعلهم الى قوم قليبا جديد من تقاتلونهم وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعزلكم عذابا أليما وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعزلكم عذابا أليما وَلَنْ يُطْعِ اللَّهِ يبايعونك تحت السجدة ودفع علم ما في قلوبهم يا رب العالمين بحال المؤمنين إذ يبايعونك تحت السجدة يعافي تعارف ما ما في قلوبهم, قلوبهم فأن ذل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وعذابا في قلوبهم فذل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومعانم تثير ذينا وظنها وكان الله موعذزا حكيما وران للكثير والعجيب وظنها وكان الله وديدا حكيما وعدكم الله مراما كثيرا وسندا وظنها بعد جعلتهم هذه وتم فأي ذنباً عنكم؟ وعلم الله عارم كريماً تأكرون. وعلى <تصفيق>